حتى أ ت ا ه الله اليقين وارض اللهم عن ص ح ا ب ة الطيبين الطاهرين ومن ولاهم إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد إ خ و ة ا ل إ س ل ا م هنا العتب لازلت أ ق و ل هنا العتب إ خ و ة ا ل إ س ل ا م مهنة واحدة. مهنه واحده هي التجار والكسب م ه ن ة و ا ح د ة صارت م ه ن ة الجميع حتى الطبيب تحول في العتبه الى تاجر فترك طبه طبه الذي يحيي به النفوس بل هو ا ل ط ا ب ط أ ي ض ا تحول إ ل ى تاجر وهو الرجل الذي بذل فيما بذل من المال ليحمل شرف ق ي ا د ة ا ل ب ش ر ي ة والمهندس و ض ا ه المهندس ذو العقل الوافر و ا ل س ك ا ء الحاد تحول س ك ا ه ا ل ح ا د إ ل ى ح ي ل ة ها هنا كيف يستلم بها الرزق مهنه و ا ح د ة يمتهنها كل الناس و ت ح و ل البشر و أ جميع الى إ ت ا ر تركت ت ق ا ف ت ه م و تركت و لو م ه م و تركت و ش ه ا د ا ت ه م ا ل ت ي ب ى ل ل ه م ف ي ه ا أ هل ب ص ر و هل ب ص ا ل م ا ل و ك ل ا ل ن ف ق ا ط ع و ل ب ص ا ط سريع إ ل ى ص ر ا ر و ح ل م ا ل ص ر ا ط ا ل سريع ح ل م ا ل ص ر ا ط ا ل سريع و ح ل م ص وهو علم قديم اخبر الله عنه في كتابه فقال فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون كل يريد ان يكون قارون وادخلوا كيف قالوا مثل ما اوتي قارون الا قالوا شيئا مما ن اوتي قارون اذ قالوا بعضا مما ن اوتي قارون ويابى الانسان إ ل ا ان يكون قارونا ولا إ ي ع عين و ل آ دم المزركش الكبير وما ي ل ا ا س و ا ب س ل ا س ة ستذهب سريعا للعفونات والدنيا حتى ثوب ه الذي يخرج به من ا ل ح ي ا ة الدنيا يصبح مكه وكم ر أ ي ن ا كم ر أ ي ن ا الناس عندما نزلنا القبور كيف صاروا عراه بل ص ا ر عصاما باليه ن ت ق ي ان ندوسها باقدامنا نتقي أ ن ندوس ب ا ق د ا م ن ا كل يريد أ ن ي ك و ن قارونا قال أ ي ن هو و ا ل رواه أ س ب ا ب سقاط كل يريد أ ن يكون قارون و ن ب ي صلى الله عليه و سلم و إ ن قال تسع بشار المكاسب في ا ل ت ج ا ر ة عاد يقول التجار هم الفجار التجار هم الفجار عاد يقولها و إ ن كان قد استثنى ولكن من استثنى واحدا ً من م ئ ة واحدا ً من أ ل ف واحدا ً من مليون فقالت ولكنك واحد ونزل كيف جعل المكان ا قال مع النبيين وصدقين ا ل ي وشوى ا ل دا ء وصالحين ا ل اصلا ا ك ر فيق ما ا ر ف ع المكان ايواء تاجر الصوت ولكنك واحد و ا ل ن ا س كابل ا ل م ئ ة لا تكاد تجري ل أ ن ه ا أ ش د فتنه أ و لهوى انفضوا اليها لا ي ش ت م ع و ن إ ل ا على ا ل د ر ه والدينار كل ا ل أ و ا ص ر كل العلاقات كل الروابط كل, الموابط، كل الموابط العلاقات أ و ا ا ص ل الروابط ضاعت وانفصلت وانقسمت ا ل أ خ و ه يخاصم أ خ ي ه وتجد التاجرين أ خ و ي ن و أ و ل ا د بطن و ا ح د ة وبينهما من التنافس الشمس كما بين الديوس ا ل م ت ن ا ف ر ة أ و كما بين الوحوش ا ل م ت ص ا ر ع ة في الصحراء أ و في ا ل ب ر ي ة كما بين الوحوش ا ل م ت ص ا ر ع ة في ا ل ب ر ي ة مع أ ن الرحم واحد والدم واحد والصلب واحد لكن لا دم ولا ق ر ا ب ة ق ر ا ب ة و ا ح د ة هي ق ر ا ب ة الدرهم اخوك هو الذي يقاسمك تجارتك شقيقك على ا ل ح ق ي ق ة هو الذي يقاسمك درهمك و أ ن ت م معا أ ن ت م معا في ع ل ا ق ة الدرهم وفي ص ل ة الدرهم اما أ خ و ة النسب فشيء ضائع وزمان قد ولى ّ اما اخوه الايمان أ ن ت تتحدث عن وهم ا ن أ ي ه ا الشيخ المرتقي من بر العتبه هاهنا لا أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ا ل أ خ و ة أ خ و ة الدرهم والدينار ا ل أ خ و ة أ خ و ة المصالح وفقط هاهنا ولذا لما وجد الملك رجلا يسير قال ليله ا ي د قال أ ر ي د ق ر ي ة فلان フジアンの時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時のの時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時 لانك أ ن ك و ح د ل أ واحد و ص د ق و ن هذه العلاقات ا ل ح م ي م ة علاقات الدرهم و ع ل ا ق ة الدينار و ص ح ب ة الدينار ستتحول يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ى خ ص و م ة وعداوه كما قال تعالى ا ل أ خ ل ا ق بعضهم يومئذ لبعض عدو إ ل ا المؤمن ا ل ما ت ق ي م قال الا التجار ق ا إلا、التجار. هنا ا ل ع ت ب ة م ي ن ة و ا ح د ة هي ا ل ت ج ا ر ة هي الكسب هي المكاسب هنا ا ل ع ت ب ة ا خ و ة الاسلام هنا ا ل ع ت ب ة شيء واحد شيء واحد وفقط في هذه ا ل ب ق ع من والشيء الواحد هاهنا هو المال والشيء الواحد المتكلم المتحدث هو ا ل د ر م هو الدينار و ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة هو ا ل ب ن ي و ا ل ع ل ا ق ة القائمه هي ا ل ب ن ي و ا ل م ع ن ة القائمه هي ا ل ب ن ي أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن لماذا ل تريح وتستريح لا يكون الطير أ ع ق ل منه 私の言葉を聞いているのは、私の言葉を聞いているのは、私の言葉を聞いている。 والرسول الذي ق ا ل ه ما قلتها أ ن ا وانظر كيف يقول لرزقكم كما يرزق الطير وضرب به المثل والطير لا نعلم له دكانا ي أ ت ي اليه يجلس على بابه و م ن اعلم للطير ش ر ك ة م س ا ه م ة فيها من ا د ا ر ة ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ع م ا ل بل الطير مسكين مخلوق ضعيف وضرب الله به ا ل م س أ ل ة و ا ل آ ي ة في الرزق حتى جعل ر س ق ه بين أ س ن ا ن الحيتان و أ س ن ا ن التماسيح كما يحدثنا المتابعون لحياه وسيرته ان الطير ي أ ت ي ض ح ك ة إ ل ى شطان البحار حتى ت أ ت ي ه التماسيح والمواعيد منضبطه ل ي س كمواعيد البشر التمساح يخرج ب م ع ا د مقدر معلوم والطير لا ي خ ط و موعظه وما لم يحمل س ا ع ة ا ل ك ت ر و ن ي ة كالتي يحملها البشر في أ ي د ي ه لا ي خ ط و الاول ل ا ي خ ط و الثاني لماذا وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا وعلى الله ر س ق ه ا ياخذ الله م ن ا ل ص ي ت ي الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ل ي أ خ ذ رزقه من بين أ س ن ا ن الحيتان و أ م ا حيتان البشر ف ي أ ك ل و ن صغار أ س م ا ك ه م وصغار م ج ا ن ه م ولكن صغار الطير لا ت أ ك ل ه حيتان البحر بل ي أ ك ل رزقه من بين أ س ن ا ن ه ا ولا يغدر التمساح وهو ذو غدر لماذا الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هدى ويحصل الطير على ن س ق ه وافيا ف ي أ ت ي صباحا خ م ا ز ا ويعود إ ل ى عشه ليلا ب ط ا ع ولا دكان ولا شيء ولا ت ج ا ر ولا أ م و ا ل الطير أ ف ق ر منا ب ن ا ل إ ن س ا ن لو أ ن ك م تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروع ب ط ا ن و ا ل ح ق ي ق ة ا ل س ا ن ي ة تقول إ ث ن ا ن يكرههما اثنان وهما خير له تكره وما تكره وهو خير لك والله اعلم 何も言わないでください。 「よっしゃらあんまり」「よっしゃらあんまり」「てっしゃらあんまり」「よっしゃらあんまり」「よっしゃらあんまり」「よっしゃらあんまり」「よっしゃらあんまり」「よっしゃらあんまり」 わかりました。 خذوا واحنا بي سعيده تاخذوا من كيسك يوم القيامه فكل نفقه تنقص من كيسنا يوم القيامه ومن وجوهنا ويا ويلنا نعم يا ويلنا اخوه الاسلام الغنى ما هو الغنى انت غني بل انت فقير فقير فقير مرتين لا مره فقير اولا لانك لا تملك ذ ل و أ ن ف ق و ا مما جعلكم مستخلفين في هكذا ه قال الله لا تملكوا بل قالت اخذ من أ غ ن ي ه م وماذا و ترد قولوا ترد ه ي ملك ل ه م ليست ملكا لك اي و ا ل إ ن س ا ن أ ن ت لا تملك ما في جيبك صدقني نعم صدقني لا تملك أ ولذا لما جاء الملك يختبر ا ل س ل ا س ة ا ل أ ق ر ع و ا ل أ ب ر ص و ا ل أ ع م ى ي س أ ل عن المال الذي عنده فما قال إ ل ا ا ل أ ع م ى م المال ق ا تصف ا ل مال الله خذ ما شئت دع ما شئت فلست مالكا له فقال له أ ب ق ي عليك مالك إ ن م ا ابتليت فالمال ا ب ت ل ا ه و ف ت ن ا ايها الناس يملك السماوات والأرض غنى ربي غنى ربي انه استغنى فليكن هذا هو الغنى ان تستغنى أبو بكر ف ق ف أ خ ر ج المال حتى لم ي ب ق ى له ما ي خ ي ر به سوف ب ي م س جلاله ل ف ي ك ت ا ب ه تركه ق هابيل فقال لهم ان يحضروا من يومين تجيزه اين ابو بكر الذي ي ؤ ت ي هذا هو بكر يسال ل ه わいなあいなあいな م, م ا なああいなああいなああい ا ああいなあああああ و ああ ا あああああああああああああ م あああああああ ا ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ وبشر البخيل بوارس يرس ماله فيلعنه والله لقد سمعناها باذاننا وها نحن ن م ت ق بالسنتنا لا تكذب كم من رجل ز ا ب ماله الى وارسيه وهم يلعنونه كل ل ع ن ة بل ومنهم من ضمن ان يذهب معه حتى إ ل ى قبر يودعه ويشيعه و ي د وهو الذي يتقاسم خيره قبل أ ن يموت و ك ب من رجل حجر عليه ورسوه وغصبوه عن ماله يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ما لك لا تعقل ما لك لا تعقل أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن المال فيقول نعم المال الصالح للعبد الصالح よく ا ってく ا さ ب و ان يحفظ علينا ديننا و ان يحفظ علينا عقيدتنا و ان يحفظ علينا أ ي م ا ن ن ا و ان يحفظ علينا أ م و ا ل ن ا و ان يحفظ علينا أ و ل ا د ن ا و ان يحفظ علينا أ م ر ن ا كله هو لذلك و القادر عليه و صلى الله على النبي المجتبى و الرسول المصطفى و على آ ل ه و صحبه و سلم